وقبل هدى للناس وأنزل, وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم شديد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 هن أم الكتاب وأُخَر مُتَشَابِهَات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِّغَاءَ الْفِتْنَةِ ابتغاء से भी या زين للناس كب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة والخيل المسومة والنآب والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قلوا نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم تجري تجري من تحتها لنا وخلدين فيها خالدين فيها وأزواجهم مطهرة ورطبان ورطبان من الله والله بصير. والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بينهم وما يقر الله إن الله سريع الحساب ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون, يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقهم منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في بيبهم ما كانوا يفترون فكيف كسبت وهم لا يظلمون قل الله هم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء, وتعز من تشاء في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ أَوْ تُبْدُوهُ الله اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحذرة وما عملت من سوء يتوذّل ونَبِينَها تَوَذّل ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رافض فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيع الله والرسول فإن تولوا فإن تولوا فإن, تولوا فإن الله <تصفيق> <سؤال> إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجائل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إمّا إليّ مرّعكم فأحكم, فأحكم بينكم فيما فيه تختلفون فأمّ الذين كفروا فأمّ الذين كفروا في الدنيا والآخرة وما لهم ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفّرهم، فنوفّرهم فنوفّرهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتغوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب, ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.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 إِنَّكُم مُّؤْمِنُونَ إِذَا إن مَسَّكُم طَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَحْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَحْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَأْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَن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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قَدَامَنَا وَصَرْنَا على عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الله اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الامر اذا ضربوا في او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 لمغفرة من الله لمغفرة مِنَ ورحمة خير مما تدمعون ولئن امتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لفض ولو كنت غليظ القلب من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ نقرب منهم لليمان يقولون ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدون وقاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عند ربهم يرزقون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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله, وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله هو نعم الوكيل ف بُنَّاءَ الْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَخَافُونِ إِن كُتُمْ مُمْمِنِينَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار واختلاف في الليل لآيات الليل للباب الذين يذكرون الله قياما وقعوا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا إننا سمعنا مناديا ينادي, ينادي لليمان أنا منو بربكم فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البر ربنا وااتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.